وَمَا أَعْجَلَكَ عن قَوْمُكَ يَا مُوسَىٰ قَالُوا هُمْ عَلَىٰ أَثَرِ وَعَجِلْتَ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّنَا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي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 أأَخْللَفْتُم أَوْعِدِي قالالمَا أَخْلَفْناَا مَوْعيدَكَ بِمَلكِنَا وَلَكِ حم مِلناَا وَلَكِ حُم مِنَا أَوزَارًا من زِينََةٍ القَوم وَلَكِ حُم مِلنَا ات القوم فقد افناها فكذلك القسامري فاخرج لهم عجلا جسدل له خوار فقالوا هذا الهوكم والهو موسى فنسوا فَلَا يَرَوْنَ أَنْ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمِّكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّدْرَحَ لَكَ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجَعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ابن أم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 وَغُ إِلَ إلَكَ الذي وََلْتَعَلَكِفَ لَُ حَدِّقَ لَنُ حَِّقََّهُ سُنَّ لََسِفًا النَّهُ فِي اليَِّ نَسْفَ إِ ماَا إِلَهُكُم اللههُ الذيلَ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 مَتِ حِلَّ يَومَ فَخُف الصّور وَونحشر المجرمين وَحشر المجرمينَ يَومَائِذٍ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِهَمْسٍ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْسَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِهَمْسٍ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا ترى فيها إوجا ولا انت يوم اذ يتبعون الداعي لا وجلا وخشعت الاصوات وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يوم اذنات وَالشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا ثَبَتَتْ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ به علما